بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في ناقرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرئيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الثاء قل بل ربي لتاتينكم عالم الغيب لا يأذب عنه مثقول ظرة في السماوات ولا في الأرض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 وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُنَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِدْ يُعْزِنَا لِيمٌ وَيَا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِنَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي الى طِلَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَنَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدًا أَفْتَرِلْ عَلَى اللَّهِ كَذِبَنًا بِهِ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلَالٍ بَعِيدِ أَفَنَامُوا وَيَنَامُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ دَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ عابِدٍ مُّنِيبٍ وَلَقَدْ تَنَادَى دَاوُودُ مِنَ الْجِبَالِ فَاخْضَعُوا لِي بِخَوْفِ اللَّهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ الرَّبُّ وَكَأَنَّهُ أَطَاعُهُ وَخَشِيَ الرَّعْدَ وَنَادَىٰ زَكَرِيَّا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وليسليمان الريح غدوها صهر ورواحها سر وعفلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِقْ مِنْهُمْ عَن نَّذَرِهِ مِنْ عَدْوٍ سَائِرٌ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حِرَابٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة نرض تاكل من ساتة فلما لما قرأت بيانة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال هُوَ مَنْ أَثْرَ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَتُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ ذَلِكَ جَذَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَذَا إِلَّا الْكَفُورِ وَجَعْلَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَائِلَةً وَقَدْرُنَا فِيهَا الثَّيْرِ ثيرا في ليالينا وايامنا امنين فقلوا ربنا باعد بين افرما وظالم انفسهم فجعلناهم فجعلناهم احاديث كل ممزق ان في ذلك لاياته لكل صابر شكور ولقد ودق وقع عليهم ابليس صورا فتبعوه فتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم ما يؤمن إلا لنعلم ما يؤمن بلاقنة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مسقال ضرة في الثماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاءة عنده إلا لمن ذن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل ما يرزقكم من الثماوات ورزقوا لله فَمِلَأَ لَهُ هُدَنًا فِيهِ ضَلَالٌ مُبِينٌ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَزْعُمُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ قُلَرُونِ الَّذِينَ أَلْحَقَتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو الله العزيز العكيم وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 7. ولكن أكثر الناس لا يألمون ويقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقين 9. قل لكم بيعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهد بعد إذ جاءكم أَنَحْنُ فَوَضَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُودِ الْبَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ ازْتُضْعِفُونِ الَّذِينَ ازْتِكْبَرُوا بِالْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهِرِ إِذْ, إذ تَامُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادَ وَأَضْرُّ نَدَامَتُ مَن مَّا وَأَوْلَ عَذَابَهُ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا لِّمَا كَفَرُوا هَل يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا تقربكم عندنا ذرفا إلا من آمن إلا من آمن وأمل صالحا فأولئك لهم فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّلَمَةِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَا يُخْلِفُ رَبِّي الْمِيعَادَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للمَلائِكَةِ ثُمَّ نَقُولُ للمَلائِكَةِ أَاُولَئِكَ هُوَ الَّذِي سُبِّحَ لَهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا وَنَقُولُ لِلنَّذِينَ وَرَمُوا زُوقُوا حَزَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْمُوا آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا وَلوا مهظَ إَِّا وَجُلُ يريد آ تَُّكُم عََّ إَِّ وَجُل يريد آ خُدَّكُم عَمَّ كَ يَعْبُدُ آأَبَُكُمْ وَقَُ وَقلُوا مهابَ إَِّ وَقَالُوا النَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ مَا آتَىٰهُ ۗ أَمْ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَيْبِ ۖ إِنَّهُ لَكِتَابٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كِتَابٍ وَمَا أَرْسَلَنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِأْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيكَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قل إنما أعظكم بواعدة أن تقوموا لله مثن وفرد ثم تتفكروا ما بصائبكم من جنة إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ جَرَّأَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَن كُلِّ شَيْءٍ شديد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 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَنَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَلُوا عَامَنَّا بِهِ وَأَنْدِلَهُمُ التَّنَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما, كما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في سك مريب